وَإِن يمسسك بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الخبير قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ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 فسهم لا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون.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 وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا على النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 إذا جاءتهم الساعة بعثة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم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 انه لا يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذواهم فساءتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وَإِنْ كَانَ كَبْرَعَلَيكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَاعَتَ أَنْ تَتَغِيَّنَ فَقُمْ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُم عَلَى الْهُدَا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 بَثَى فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتت كَمِ الله أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ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 حتى إذا فرحوا بما أُوتوا أخذناهم، حتى إذا هم مبلسون.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 انظر كيف نصدف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أَتَاكُمْ عذاب الله بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هل يهلك إِلَّا القوم الظالمون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 وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله بأعلم بالشاكرين؟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 أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجيمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قر ضللت إذا وما أنا من المهتدين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 ثم إليه موجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه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 قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وغفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنها وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصدف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل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 اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به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 استهوته الشياطين. قال الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداة. قل إن هدى الله هو الهدى.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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفِيلِ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الْضَالِّينَ فلما راى الشمس قَالَ قال هذا ربي هذا أكبر فلما أَفَلَتْ فلما يَا قال يا قوم اني بريء مما تشركون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 وقال وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون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 فَيَكْفُرُ بِهَا أُولَئِكَ قَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا فِيهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هَدَاهُمْ ۚ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا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 وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْ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 شاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا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 فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَظَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضطررتم إليه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 ومن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء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 وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا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 إِذَا شَاءَ يُذْهِرُكُمْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَصًى فِيهَا جِرَالٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ شَاءُ بِذَنبِهِمْ لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام, حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه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 قل أهى الذكرين حرم أم الأنفيين أم مشتملت عليه أرحام الأنفيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا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 إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخلصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شؤداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا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 لِلَّهِ كُلُّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَآتَا كِتَابًا أَنزَلْنَاهُ بَارِكُوا فِتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن وما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند راستهم لغافلين أو تقولوا لو أنى أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم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 سنجزي الذين يصدفون عن آيَاتِنَا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إِلَّا أن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك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 ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون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 إن ربك سريع العقاب وَإِنَّهُ لغفور رحيم